aul dimen del pol de vajeu ربا للناس حسابهم وهم في <تصفيق> غفلتهم In death alone. Oh, no, Ban canon oblan do a No on the So, वव <laughs> بمامي كل يتي كان ورني Oh <laughs> فإن قذفوا بالحق على الباطل تغذمهم فإذا هو زاهق ولكم الأن um <laughs> meu l'en l'en Balca nazi lo لا يوجد انواع ماء فنون النون ومن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 أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وقال استغفر من ومنذ طول حالنا لا <laughs> يسبقونه Oh,